يا الجبال العالية واصطى الفلافي يا نجوم الليل يا شمس الضحية يا رجال القام يا له ريح وغادي يا غرابه يا الرشاه لياه بلايا بنشدش من ليث حر بالمعادي البرايا لي تلي مثله بريه صغى في العقل خطابه بالبدادي والدي آل دغار ممدوح المزيه جند دبلس من حر الزنادي يلتقيهم صفحة ولا مغربية من كتاب الله نهج في الجهادي سنة المختار كانت له وصية زايد في الخير دايم في ازديادي والشجاعة والوفاة فيكم سجيا اسمع المبصود يا منهم رادي من رماهم بالعمالة والخطي انفتاح للشر أرضه والبلاد للنصارى واليهود المعتدية كيف من ضحى بماله والولادي احن ذاك سويا